بسم الله الرحمن الرحيم السريط الثالث عصر عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطوب التبرزي الجزء الأول الوجه الأول يبدأ حالا والطائر إنما جاء بالجفير هاهنا وهو يروض الجفر الذي هو بئر يقال ورد جفر بني فلان وهو بئر قليلة الماء لا طي لها ومنه جفر الهباه ومفقوم في اكثر كلامهم ان يقال جفير في معنى جفر وقومه من بحرها يدل على انه لم يرد الا البئر ولو رويت من حقير الكتب بالحاء كان ذلك صحيحا متعرفا لان كل بئر حفير اذ كانت تحفر حاشيه روى الصولي كما جاء في نسخة الميم ولام من خفي الكتب وهي رواية دال ايضا وقال ابن المستوفى وهذا يخرجه عما تعقبه ابو العلاء وقال فيضاء والرواية الفاشية من جفير الكتب بالجين المعجمة وقال وقال ووجدت في نسخة قديمة مصححة من حفير القتب بلحاء المهملة اراد انها ليست بمسروقة وقال ابن المستوفى اخيرا ولو ان الطائية قال لا يستقي من خيار القتب رونقها ولم تزل تستقي من جفرها القتب او من بحرها صح المعنى وكان اتم وبرئ مما اخذه عليه ابو العلا انتهت الحاشية البيت الستون حسيبة في صميم المدح منصبها اذ اكثر الشعر ملقا ما له حسب حاشية ظاء ملفا بالفاء وذكر رواية الاصل امتهت الحاشية وقال ايضا يمضحه البيت الاول اما وقد الحقني بالموكب ومددت حاشية سين وجددت ضاء وملأت امتهت الحاشية من ضبري اليك ومنكبي أما وقد حقاني بين موكبي وامدت من ضجر إليك ومنكبي الاول من الفالم والقافيه من مدارك الرب العذب وانما الملائم مددت بدري وهذا قولهم رفع مني اي رفعني البيت الثاني فلا اعرضن عن الخطوب وجورها ولا اصفحن عن الزمان المذنبي البيت الثالث ولألبسنك كل بيت معلم يصدى ويلحم بالثناء المعجب حاشية هاء باء كل ثوب ان تأتي البيت الرابع من بزة المتح التي مشهورها حاشية مين ولام وسين ودال وهذا الذي مشهوره انتهت الحاشية متمكن في كل قلب قل البيت الخامس نوار اهل المشرق الغد الذي يجنونه ريحان اهل المغرب البيت السادس أبيت عن جلدة الماء الذي حاشه دال وهامين صفحتي وجاء فضاء قال الصاحب رحمه الله سمعت الأستاذ الرئيس الشريف الربي ينشد أبيات أبي من التي أولها أما وقد ألحقتني بالموكبه ومشد ابرزت لي عن صفحة الماء فقلت زين سيدنا هذا الشعر بيقامة الصفحة مقام الجنبة فقال كذا ويزم لمثل ابي تمام اذا انكن اصلاح بيت وتهذيب قصيدة بكلمة انتهت الحاشية قد كنت اعهده كثيرة تحلبي حاشية سين عرفه بدل اعهده انتهت الحاشية عين جعل للماء جلدة مستعيرا كما قالوا جلب السماء وادين الارض صاد يقول صفيت لي العطاء وسهلت وكنت اعهده من غيرك كبرا عسرا جعل له كالنائي يركبه الطحب البيت السابع وهو رتبيب حضوحه الوادي ولو خليتني حاشيه ن ولا ل ما ز خلفتني س و ه ب ت واعتني انتهاء الحاشيه لو وقفت حاشيه ظ عند المغني ووردت بي بحبوحة الوادي ولو خليتني لوقفت عند المنب بحبوحة الوادي وسطه ونظمه والمنب الساقية البيت الثامن وبرقت لي بلق اليقين وطالما انسيت مرتقبا حاشية ذا وهاباء مرتفقا وقال ابن المستوفى في تفسيرها اي متكئا على مرفق يبه انتهت الحاشية لبرق الخلبي حاشية في اصل الشين وباء لبرق الخلبي واثبتنا لبرق الخلبي لانها كذلك في جميع الاصول ولان كلام التبرزي يدب عليها انتهت الحاشية وبرقت لي برق اليقين وطالما امسيتم رتقبا لبرق الخلبي الخلبي الذي يخلب ولا يمطر صاد يقول وصلتني بالمعظم الذي هو تبخبوحة الوادي ولو اعطيتني مقدار طلبتي ورغبتي لقنعت باليسير الذي هو كلمذنب ولكنك تجاوزت بأملي ثم قال وبرقت لي أي وعدتني وعدا سابقا وكان غيرك يعدني فيخلف فكنت ذا برق سابق وكان ذا برق كاذب خلا وفي نسخة لبرق خلبي البيت التاسع وجعلت لي منبوحة من بعد ما اكدى علي تصرفي وتقلبي المنبوحة السبب والمذهب واكدى اي قل خلق اي جعلت لي سببا وطريقا الى الغنى بعدما كنت خائبا في متصرفاتي وتقلبي في الامور البيت العاشر والحر واسمبه جميل عزائه ضيق المحل حاشية سين ضيق الفناء انتهت الحاشية فكيف ضيق المذهبي والحر واسمبه جميل عزائه ضيق المحل فكيف ضيق المذهب صاد يقول الحر يذهب عزائه ان ضاق به منزل فكيف اذا ضاق مطلبه ولم يجد مذهبا البيت الحال عشر هيهاك يأبى ان يضل بي الصرى في بلدة وسناك فيها كوكبي البيت الثاني عشر ولقد خشيت بأن تكون غنيمتي حر الزمان بها وبرد المطلبي صاد بها أي بالبلدة يقول لولاك لكنت قاسيت حر هذه البلدة يعني صر من رأى قال الشيخ ابو عبدالله الخطيل معنى برد المطلب الا يأتيه الشيء عفوا من غير مشقة تلحقه البيت الثالث عشر اما وانت وراء ظهري معقل فلا انهضم بفقار صلب صلبي حاشيه مين ولا نضاء بفقار ظهر انت في الحشية اما وانت وراء ظهري معقر فلانهضا بفقار صلب صلبي البيت الرابع عشر وكذاك حشية في اسلشين وباء ولذاك وهو رواية موم وضاء غير ان شرح البيت وسائر الاسول يرجع في روايه وكذا انتهت الحاشيه كانوا لا يخشون الوغى الا الى حاشيه د ه ب الا وقد عرفوا انتهت الحاشيه عرفوا طريقه حاشيه س و ه انتهت الحاشيه المهربي وَكَذَاكَ كَانُوا لا يَخُشُّونَ الْوَغَى إِلَّا إِذَا عَرَفُوا طريق الْمَهْرَبِي خَا وَكَذَاكَ كَانُوا حاشوه هذا الرمز في أصل شين وباء وليس له دلالة في الرمز التي نبه عليها التبرزي في آخر شرحه فلعله رمز للشيخ أبي عبد الله الخطيب انتهت الحاشية يعني ان الحازمة لا يهجن في الوروب على شيء الا وقد عرف طريق رجوعه القصودة العشرون وقال ينبه محمد بن عبد الملك بن صارح الهاشمية البيت الاول ان بكاء في الدار حاشية دال د و في الربع وجاء في رواه إن بكن في الديار وإن بقاء الديار انتاه الحاشيه من أربه فشاعا حاصل ط و د و هاء ب فشاعا وروتها ذا انتاه الحاشيه مغرما على تربه إن بكاء في الدار من قربه فشايعا مغرما على طربه الاول من المنسلح والقافية متراكب فشايعا على خطاب الاثنين لان العرب تستعمل ذلك كثيرا وان لم يتقدم ذكر الخليلين والصاحبين لما كان المراد معلوما عندهم يقول من ارض ان اكتل في دار الاحبة فتابعان على ذلك البيت الثاني ما سج سج الشوق مصلح جاحمه ولا صريح الهوى كمتشده صاد يقول لصاحبيه تابعان فإن هواي صريح اي خالص وهواكنا مؤتشب اي مختلط والسج سج السهل وهواء سج سج اذا لم يكن حر ولا قر وجاحم النار معظمها والسج الشيء بين الشيئين وفي الحديث هواء اهل الجنة سج سج فاما السج سج من الارض اذا حملت على هذا فوجب ان تكون ليست بالسهلة ولا الغليلة البيت الثالث جيدت بدان الاثناف ساحتها حشه هو بدان الرباب ذاء هو ساحبنا وقال من سحبه جره انتات الحشي جيبت بدان الاكناف ساحتها ناء المدى واكف الجبى سربه هذا دعاء من هره وهره جيبت بدان الاكتاف دان الظرى واه القلى واكف الجبى سربه عين الأكناف النواحي واهي القلى كناية عن اندعاثه بالمطر يقال يهت المزادة إذا انخرطت والقلى جمع كوية وهي رقعة في المزادة ولو قيل إنه أراد الكوية المعروفة على معنى باستعارة لم يتعذر ذلك فأما الوجه الأول فمتداول في الشعر قال الشاعر فما شنك خرقاء واهية الكلاء سطى بهما ساكن ولم تتبلل وأصلم يقوف أن يكون البطر قليلا ليس بالكثير ووجد البطر العام والسرد السائل البيت الرابع مزمن اذا ما استطار بارقه اعطى لبلاد الامان من كذبه حشي الفضاء وغرى من كذبه انتهت الحاشية اي اذا درق بارقه فبرقه صادق غير كاذب كالخلم البيت الخامس يرجع حرى حاشية ذا ورى دان يرد اتلاع انتات الحاشية يرجع حرب اتلاع مطرعة ريا ووثم الزمان عن نوبة ورى ترجع عنه اتلاع مطرعة حاشية لواءت نين ولام وصين ولوظه ذا انتات الحاشية ورى حرب البلاد حاشية لواءت ذا انتات الحاشية ان يرد البلاد العتاش مرتوية ووثم الزمان عن ان تنوب نوائبه البيت السادس متى يضف بلدة فقد قرية حاشية سين روية انتهت الحاشية بمستهل الشؤبوب من سكبه متى يضف بلدة فقد قرية بمستهل الشؤبوب من سكبه صاد يضف اي ينزل جعل السحاب قد ضيف ينزل بهذه البلدة فقد قريت اي البلدة والرواية الجيدة متى يضف اي اذا اضاف بلدة اكمل ذيافتها بمطر مستهل للشعبوب والمستهل الذي فيه رعب والاستهلال رفع الصوت والشئبوب دفعة من المطر والجمع شآبيب والمنسكب المتدفق البيت السابع لا تسلب حاشية جاء فيضاء وروى الامدي لا تسلب الارض وقال الثلب اشد الظلم اي لا تضم الارض لا تضم الأرض عهد متابيعه وفسر المتابيع والسلب بما فسرهما به التبريزي ثم قال أي تثني الأرض عليها ولا تضم عهدها كما قال مسلم أثنى عليها السهل والأوعار ومن روى لا تسلب الارض كان اجوب اي عهد هذا الغمام حتى يكون باقيا في الارض لا تسلبه لا الماطر ولا غير الماطر فلا تخلو من الصرى والنبات وروا الخار زنجي والمرزوقي لا تسلب الارض بعد فرقته وقال ويعني به ما هاهنا السحاب التي فيها المطر والتي لا مطر فيها ورواية سين تسلب وبها مشها رواية الاصل وجاء فيضاء ايضا ويروى لا تنكر الارض انتهت الحاشية لا تسلب الارض بعد فرقته عهد متابيعه ولا سلبه اي اذا فارق هذا المطر الارض بقي اخره فيها ويروى بعض فرقه جمع الفارق وهي الحامل التي انفردت عن الابل عين والمتابيع جمع مطبع وهي الناقة التي يتبعها ولدها وسلوب جمع سلوب وهي التي سلبت ولدها بموت او ذبح واستعار المتابيع والسلب للسحاب كأنه شبه صوت الرعب بحنين السلوب وهتتابع الغيم بتتابع اولاد ينقلها وقد شبهت العرب السحاب بالابل في مواضع كثيرة قال الشار كأن هزيزه بوراء غيب عشار ولهم لاقت عشار وقال آخر أحم سماكيا كأن ربابه سوام مهيد من بن السيدي أو البيت الثامن مزنجر المنكبين حاشية في ذا روى الخارزنجي مرتجز منك بين اي راعدا انتهت الحاشية صح صلق يترك حاشية دال يسكت وروتها ذا وفيها وروى الخارزنجي يترك ازل الايام في صخبه انتهت الحاشية ازل الزمان حاشية سين الايام انثاث الحاشية من صخبه مزنجر من كبين صهصلق يطرق ازل الزمان من صخبه والزنجرة صوت يخرج من الجوف كأنه شبه الوعد بالزنجرة والصهصلق الشديد الصوت والازل الضيق والحبس يقول إذا صوت هذا المطر أروى الأرض فسكت أزل الزمان عين ويروى يجرمز المنكبي أي مجمعهما اجرمز الرجل إذا جتمع في جلسته قال الراجز يا أخوي ضبط لا تجرمز. والرواية الاولى الوجهة البيت التاسع عادت صدوع الفلا ولقد صح اديم حاشين داد اديم الزمان ضاء اديم الفلا وجاء في ويروى من لجبه وقال اي من صوته وجلبته يعني من مطره الذي له صوت وروى الخار زنجيه ولقد ضج أديم الفلاة من جلبه وقال يقول عادت بهذا المزن الفلاة اي نباتها فلادت من يبس الزمان فهو يعيدها ويجيرها وقد ضج أديم الفلاة وبلغ الجهد من جلبة هذا الصوت ومطره انتهت الحاشية عادت صدوع الفلا به ولقد صح اديم الفضاء من جلبه الصدودا وصدع وهو الشقة والجلب الاثار في ظهر البعير والمعنى ان هذا الغيث امطر البلاد فصارت كلها ماء كما يقال اصبحت البلاد محوة واحدة اذا عمها المطر فكأنه جعل الوهود والاودية صدوعا في الارض فلما ملأها الغيث صح به أديم الأرض الذي كان به مثل الجلب فهذا وجه ويحتمل أن يريد ظهور النبتة وأن الأرض صارت كلها مروضة ليس فيها موضع خال من نبات كما كانت قبل قاف وقيل قد كان بعد عهدها بالمطر فانشقت وصارت فيها صدوع فعادت به فانشعبت صدوعها والتأمت شقوقها البيت العاشر قد سلبته الجنوب والدين والدنيا وصاف الحياة في سلبه حاشر سين وضال وروح الحياة وقال الخار في ضاء ومن روى وصاف المياه فان معناه ان حياة الناس به ودينهم ودنياهم انتهت الحاشية ومروة قد حلبته الجنوب فالدين والدنيا وصاف الحياة في حلب حاشية يا رواية مين والام وروت خضاء انتهت الحاشية جعل الجنوب تحلب السحابة كما تحلب لبناقة عين وهم يصفون الجنوب والصبى بتلقيح السحاب ومريه قال الشاعر انا خبذي بقر بركه كأن على عبضيه كتافة زهته الصبا ومرته الجنيب وامتجفته الشمال امتجافا صاب اي حلبت الجنيب هذا السحاب وبحلبه اي مطره يصلح كل شيء البيت الحادي عشر وحرشته حاشير ذاء عروى واحتوشته يجوز ان يكون من حشة الابل يجوز ان يكون من حشة الابل اي جمعتها وسقتها ويجوز ان يكون من احتوش القوم الصيدة اذا نفره بعضهم على بعض وكأنه من معنى الجمع انتهت الحاشية الدبور حاشية لان وحرشته الجنوب واجتنبت سين واجتلبت انتهت الحاشية واجتنبت ريح القبول الهبوب من رهبه وحرشته الضبور واجتنبت ريح القبول الهبوب من رهبه عين استعار التحريش الذي يكون في بني آدم للريح والسحاب والقبول هي الصدى والدبور تقابلها وحرشته الدبور اي اغرته بالمطر ولم تهب القبول فتقشعه حاشه وقال, وقال الامدي في ذا وقوله وحرشته الدبور اي اغرته ليس بالجيد لانها ليست من رياح المطر ولا يتاب يكون لها فيه صنع وقوله واجتنبت ريح القبول وهي الصبى الهبوب وتاركت وجهه الشمال كأنه أراد إفراد الجنيب به والصبى والشمال من رياح المطر كالجنيب وإن كان قسط الجنيب في ذلك أكثر قال لبيت اضل سواره وتضيفته نطوف امرها بيد الشمال والنطوف السحابة التي تنطف اي تسيل فجعل امرها بيد الشمال وقال عمر بن شأس وافراسنا مثل السعالة اصابها قطار وضلتها بنافحة شمل وقال آخر مرته الصبا وزهته الجنوب وانتجفته الشمال انتجافا والانتجاف استخراج أقصى ما فيه فجعل مرته للصبا وسوقه وجمعه للجنوب وجعل استدراره للشمال وقال آخر مرته الجنوب فلم نكفه الله حل العزاء ليهم فجعل استقراره واخراج وجهه للشمال وجعل مريحه لجنوب ونحو قول ابي تمام قول الهذلي مرته النعامه فلم يعترف خلال النعامه من الشام روحها فافرذ به الجنوب وهي النعامه وقطع عنه الشمال وإنما جاء اختلاف في ذلك من قبل البلدان والأزمان واختلاف الرياح والأمطار فيها انتهت الحاشية البيت الثاني عشر وغادرت وجهه الشمال فقل لا في نزور الندى ولا حقبه حاشية سين ودال في لامزور الندى وبها مش سين رواية الاصلة انتهت الحاشية ويروى وتاركت وجهه حاشية يروى اتنين ولام وسين ودال وضاء انتهت الحاشية ويروى وفي حصور الندى حاشية روتها ضاء انتهت الحاشية والحصور البخيل الذي لا يخرج مع الشر بشيئا في ثمن الخمر استعاره صفة السحاب صد اي تركته الشمال ايضا فدام لانها تفرقه اذا هبد والعرب تسمي الشمال محوة لانها تنح السحاب وإنما يعني أن الجنود تفردت به دون الرياح إلا هيجة من البدور ساقتها وهذا مذهب الهضليين في الرياح لا يجعلون لشيء منها عملا في الغيث غير الجنوب ولذلك قال حشيه البيت لأبي ذغيب ديوان الهضليين الجزء الأول صفحة مئة واثنتين وثلاثين انتهت الحاشية مرته النعام فلم يعترف خلاف النعام من الشأ مريح صاد وقوله ولا حقبه اي متأخر وقد احقب عامنا اذا تأخر مطر عام محقب وهو مأخوض من الحقيبة لأنها مؤخر رحلة حاشية قال الآبدي في ظاء ولا حقبه أي ولا عسره وممتنع مأخوذ من قولهم حقب البعير يحقب فهو حقب إذا تعصر عليه البول وما أراه إلا هكذا انتهت الحاشية البيت الثالث عشر دع عنك دع ذا حاشية لا ومين وضاء دع عنك هذا انتهت الحاشية اذا تقلت الى المدح وشب سهله بمقتضبه دع عنك دع ذا اذا انتقلت الى المدح وشب سهله بمقتضبه صاد ويروى دع عنك برحا اي دع عنك شوقا الى هذه الدار واستقاء لها اذا اردت المدح وشب ما اقتضبت وهو ما قاله بلا فكر بسهله وهو ما يقوله بفكر وروية فيكون اسهل عليه حاشية قال الان بي فيضاء وما علمته قال دع في الخروج عن النسيب إلا هنا وشب سهله بمطلبه فالسهل ما يأتيه به خاطره عفوا من غير فكر ولا طلب والمطلب ما يقتطعه خاطره ابتطاعا بالفكر والتعب يقال ناقة قضيب وهي التي ريدك ولم تذل كل الظل للحمل والركوب انتهت الحاشية البيت الرابع عشر إني لذو ميسم يلوح على صعود هذا الكلام أو صدبه الصعود ما يشق على الناس من غريب الكلام والصدب ما سهل منه جعل الصعود والصبب مثلا والميسا العلامة البيت الخامس عشر لست حاشية في ذاق ويروى لست امرأة العيس اي لست بعربي تاك الحاشية لست من العيس او اكلفها واخدا يداو المريض من وصبه لست من اليس اي لست صاحبها حتى اكلفها سيرا يشفي صدر المهمون ويذهب عدم الفقير والوسط الوجع اخذه من قول قطامي وسارت سيرة ترضيك عنها وسارت سيرة ترضيك منها يكاد وسيدها يشفي الصداع حاشية الدوان صفحة اربعين واربعين انتهت الحاشية البيت السادس عشر الى المصفى مجدا ابي الحسن صعنا انصياع الكدري في قربه المصفى الذي قصفى وهضب من العيوب لمجده وشرفه ومن انصياع فى ناحية مع الاسراء وليلة القرب ليلة روب الماء حاشية الكدري ضرب من القطى وهو الغبر الالوان المخش الظهور والبطون الصفر الحلوق انتهت الحاشية البيت السابع عشر اشترني بأشباحنا إلى ملك نأخذ من ماله ومن أدبه قال الصلي حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيا قال كان ابن الأعرابي يمضي إلى إسحاق الموصلي فقال له علي بن محمد المدائني إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال الى هذا الذي نحن وهو تقول الشاعر طلني باشباحنا الى ملك نأخذ من ماله ومن اببه قال واظن انه لو علم ان ابا تمام قائل هذا البيت ما تمثل به ولن يكن ابو العباس يروه ايضا لعصبيتهما عليه حاشية القصة في كتاب اخبار ابي تمام بسولي صفحة 177 والرواية فيها تحمل اشباحنا انتات الحاشية البيت الثامن عشر نجم بني صالح وهم انجم العالم من عجمه ومن عربه البيت التاسع عشر قرهت الرسول الذي تقطع أسباب البرايا غدا سوى سببه صاد يعني الحديث المرفوع كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي البيت العشرون مهزب قدة النبوة والإسلام قد الشراك من نسبه حاشيه بعد كلمة الشراك ضاء ويروا قد الأدين وبعد كلمة من نسبه هاء ضاء من حسبه انتهت الحاشي البيت الحادي والعشرون له جلال اذا تصربنه اكسبه حاشيه سين ألبسه وروتها ظاه انتهت الحاشية البأو غير مكتسب له جلال إذا تصرب له أكسبه البأو غير مكتسب صاد يقال تسبته مالا وهي المختارة وأبو محلم لا يجيز غيرها وغيره من العلماء يقول كسبته وأكسبته مالا حاشيه قال ابن المستوفى واذا جاز أكسبه بالالف فهو احسن في السماء واذا كان الشاعر يستعمل في شعره ما تدعوه الضرورة اليه مما ليس بمستعمل فان يستعمل ما ورد به نقل اولى والبأو الكبرو او الكبر انتهت الحاشية يقول يقال كسبته مالا وهي المختارة وابو محلم لا يجيز غيرها وغيره من العلماء يقول كسبته واكسبته مالا يقول من جلاله يرى الناس له كبرا ولا يفعله ولا يستعمله هو في نفسه كما تقول يعظمه الناس ولا يتعظم هو في نفسه يقول البسه قدره جلالة العظمة من غير ان يسعى في اكتسابها ثم قال البيت الثاني والعشرون والحظ وطاه غير طالبه ويحرز الضر غير محتلب اي ربما يظفر بالحظ من لا يحلبه ويحرز اللبن من لا يحلبه وهذا بيام للبيت الذي تقدمه صاد يقول هو لا يطلب هذا والناس يرونه فيه وقد تكبر غيره وهو عند الناس حقير البيت الثالث والعشرون كم اعطبت حاشية قال الصوري في شرحه ويروى كم قاطيته عندي تصحيف انتات الحاشية راحتاه من نشب سلامة المعتفين في عطبه كم اعطبت راحتاه من نشب سلامة المعتفين في عطبه النشب المال والعطب الهلاك اي سلامة الذين يسألونه ووصولهم الى ما يريدون بعطب هذا النشب اي بذهابه وتفرقه البيت الرابع والعشرون اي مذاو للمحل نائبه وهانئ للزمان من جربه الهانئ الطالي الابن بالقطران وهذا مثل قول الشاعر يدعو الهناء موابع النقب والهناء القطران انتهى الوجه الاول